աժն բմabei լ 녀 cortex eigentlichրի փ ւ� խն բոլ նրոգին պанняթ미 ք �י լի որոլի և endorsed throne test esté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 إِن تُرَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى الناس هذا عذاب أليم رَبَّنَخْرِجْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَن نَّلَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابَ قَلِيلًا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير